وفي هذا آل الكلام الأخير المكتبي هذا الكلام أن له المدعو محمد على الورق البصري محمد على الورق كلا شاف الرجل في قبل ذلك العلم والخير ولكنه أخيرا أظهر شيئا ما كنا نظن كنا عند أوره وهو هنا الوعم للشئ والوعم للبحث وأن له كتابا سماه إذن فقرة محمدية وأوجد فيه أشياء تدل على جهنه بالسوحيد وليهنه بالسلم ولذلك رد عليه عن العلم وردها ورد عليه غيرهم من قاننا في ذكر مصر ومأي نصر العلم والإيمان وذلك أنه ذكر في كتابه هذا القصائف منظونها الشفرية الذي فصلنا وانفزعوا إليه وطلبه الغوث والإجابة لما وقع في الناس فهذا سيحى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الله عز وجل يستغن إلى إليه ويستغنه الخوشة والنصر ويستغن إليه ويستغن ويقولون من من يجيرنا إلى محمد أن تجرنا فنسوا الله أن وجل ولم يتفسوا وتفتوا إلى نبيه نصره وسلم ورفعوا ليه شكواهم وعضروا له النصر والسعيين هذا هو الشكر أكبر كتابه الزفائل المحمدية خفائل موجودة تقلناها ومجلناها للمرس ورد عليه اخونا الشيخ الدولة المنيع وبينا وذكر في كتابه أنه يعلم غيب محمد رسول أنه يعلم غيب فنحن هناك خطر وقال يشاء فنحن هناك خطر فجال لذن الله ونحن نحن نحن وجعل مولد بدء وجعل على الموارد من الخنن وجعل من جهنه ليلة المولد أفضل من اليسر هذا يبقى العاقب جعل ليلة المولد جعل, جعل وجعل ليلة ينزل فيها ليلة جعل المولد أفضل ليلة من بعض هذا كله يسل على جهل العظيم المطلق والبعد عن معرفه الدين على الحقيقه ولهذا رددنا عليه وارد عليه غيرنا من العلم لانه راح الحق ولان الهدى وطالبنا من الدولة ووفقها الله ان تمنعه من الحديث وفي الحرام وفي الاذاعه وفي الاذان حتى يعزى توبته وحتى يبين رجوعه عن الباصور لانه يغتر بها الناس ولانه يعلم معهم الطلبه الشده بالله الاحمر وبدعاه منفقه فهذا هذا الذي جرى بهذا الرجل ووجهت فيه المؤلفات لذي هذا البعض فردنا عليه وعلى يديه إذا أسمح ورد عليه وعلى أسمح ولا نزال المطالب ولا نزال نطلب من هذه الأمور أن يمنعوه من تجديد الحرام والإجاعة والسرعات والصهر حتى إلا أن الى الله ما يسير من يوقع عليك إلا أن ثبته من يسيره وفزع فلا بأس ومذا ولا ولا ليجعلني ذلك له ذر أو من الله لأنه ظل على التدين وكفر في الله فذرينا على نعل الظلال في ذلك العمر وهو معناه. ثم بيخذ من بدله خطف من بدله خطف وقد ذهب أبو ج أبو موسى إلى معاذ بن في اليمن فوضع ج أبو موسى من اليمن. جائر ومعلما وموشدا وبعد معاير الجمن فقل بقى أن موسى تاموسى يمع يهودي أسلم ثم فت فبعه أبو يوسى والكتابة الإسلام فأبى وإذ يجع به مقيدا يكون فجاء معاه فقال ما هذا ووجد قالوا هذا رجل أسلم ثم فت إلى في الهضاف فقال معاذ لا أنزل من جيد من حتى يقتل هو الله ورسوله إحمر أبو حسن المجمع إذا كان يقفل إلا قال ما أنزل حتى يقتل ما دماء توبه لا حتى يقتل الله ورسوله وردها الإسلام من المسلم كان هو خطير كان هو عظيم ويحبك ربنا الناس كان هو خطير وقلعه عظيم فعلوي أو العلوي من الناس في إلعانه إذا قصر رسو رسو الله رب الله ورهابينا ووجبا على يديك ووجبا يومنا لأينا ولو كان يعمل لها في ولو كان يعمل لها الحكومة ولو كان يعمل لها جماعي ولو كان من أعيانه ويكد عن فيه وفاته ووجبا ان يخل على يديك شئ لما سواء كان فيه أو عرضه الله نحن